صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الكتاب كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعالم الفاضل والشيخ المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله له عناية دقيقة وعظيمة من وقت مبكر في حياته بكتاب الله عز وجل وكتب كتبا عديدة نافعة للغاية تتعلق بالقرآن الكريم منها تفسير كامل لكتاب الله عز وجل فسر فيه آيات القرآن بأسلوب واضح وكلمات بينة وعرض شيق وتحقيق متين مما جعل لكتابه مكانة كبيرة بين أهل العلم وطلابه وكتب. خلاصه عظيمة لتفسير القرآن سماها تفسير المنان في خلاصة تفسير القرآن وكتب هذا الكتاب المبارك القواعد الحسن المتعلقة بتفسير القرآن وكتب أيضا فوائد عظيمة أفردها مستنبطة من من قصة يوسف عليه السلام وكتب أيضا رسالة عظيمة سماها المواهب الربانيه من الآيات القرآنية كتبها في شهر رمضان المبارك وهو يتلو القرآن متدبرا لمعانيه ودلالاته فكان يمر به حكم عظيمة وفوائد جليلة فيسطرها ويجمعها إلى أن أخرجها في رسالة عظيمة سماها المواهب الربانية من الآيات القرآنية وهذا الكتاب المبارك القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن كتبه رحمه الله تعالى في شهر رمضان كتبه في شهر رمضان ففي النسخه الخطية من كتاب القواعد الحسان قال الشروع فيه في الصفحة التاسعة قال الشروع فيه في يوم الاثنين غرت رمضان الشروع فيه يوم الاثنين غرت رمضان سنة ألف وثلاثمائة وخمس وستين. ولو طالعنا آخر كتاب نجد أنه فرغ منه في السادس من شوال. فرغ منه في السادس من شوال. فبدأه في واحد رمضان وفرغ منه في السادس من شوال. ومعنى ذلك أنه كتبه في هذه المدة وهي صيام. شهر الصبر وصيام السته التي تلي صيام شهر الصبر وعدد القواعد التي جمعها في هذا الكتاب واحد أو اثنين وسبعين قاعدة فيكون معدل كتابته لهذه القواعد قاعدتين في كل يوم معدل القواعد قاعدتين في كل يوم 71 قاعدة يكون معدل ذلك قاعدتين في كل يوم وهذا أيضا يستفيد منه طالب العلم فائدة عظيمة أن اشتغال طالب العلم بالقرآن في, في شهر رمضان ينبغي أن يكون مصاحبا لتدبر كتاب الله عز وجل وتعقل معانيه وفهم دلالاته عملا بقوله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القرآن وقوله افلم يتدبر القول وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويراجع طالب العلم في ذلك كلام أهل العلم وكتب التفسير وهذا الكتاب المبارك يفتح لك أبوابا وأبوابا عظيمة في علم التفسير والشوق إلى مطالعة كتب التفسير وأيضا حسن الفهم لها عند قراءتها إلى غير ذلك من الفوائد العظام إضافة إلى ما يكتسبه طالب العلم بقراءته لهذا الكتاب من فهم لكلام الله عز وجل وذوق لمعانيه وطعمه وحلاوته وفهم لمقاصده وغاياته ولهذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى إضافة إلى ما كتبه في هذا الكتاب من قواعد تتعلق بالتفسير ضمنه فوائد عظيمة جدا تتعلق ببيان طريقة فهم القرآن وتدبر القرآن وطريقة قراءة القرآن التي تثمر في العبد علما وعملا كما سيأتي ذلك فيما قرره في أول هذه الرسالة وايضا فيما قرره رحمه الله تعالى في ثناياها ومضامينها وهذه الرسالة أو هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله تعالى عام 1365 كما مر وقد ولد رحمه الله في 1307 أي أن عمره رحمه الله تعالى وقت تأليفه لهذه الرسالة لم يصل إلى الستين وإنما في و والخمسين من عمره رحمه الله تعالى الشاهد أن هذا كتاب عظيم جدا في بابه وحوى علما غزيرا وفوائد عظيمة تتعلق بالقرآن وتتعلق أيضا بتفسير بتفسير القرآن الكريم وطريقة الاستفادة من كتب التفسير وموضوع هذا الكتاب في القواعد موضوع هذا الكتاب في القواعد قواعد التفسير ومن المعلوم أن القواعد للعلوم كالأصول كالقواعد للبنيان والأصول للاشجار القواعد للعلوم هي بمنزلة القواعد للبنيان والأصول للاشجار ومعنى ذلك أن طالب العلم يحتاج حاجة ماسه إلى معرفة القواعد في أي فن يعتني بدراسته ولهذا ترى قواعد في التفسير قواعد في الفقه قواعد في الأصول قواعد في الحديث قواعد في اللغة إلى غير ذلك فما من علم إلا وجمع فيه أهل العلم قواعد تضبط لطالب العلم دراسة هذا العلم ودراسة القواعد يترتب عليها فوائد كثيرة أهمها في تقدير أربعة فوائد الفائده الأولى تسهيل العلم وتيسير فهمه لأن القاعده باب من أبواب التيسير باب من أبواب التيسير وإراحة طالب العلم من جهد طويل في البحث والتنقيب يجمع له في قاعدة تجمع له متفرقة الأبواب و. متنوع المسائل مما هو مندرج تحت قاعدة واحدة أو اصل كلي جامع الفائدة الثانية جمع الأشباه والنظائر وهذا من زينة العلم وجماله ولا يستتم لطالب العلم هذا الأمر إلا بالعناية بالقواعد والأصول الجامعة والأمر الثالث زوال الاشتباه وأمن الخلط في المسائل ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ومعنى ذلك أن طالب العلم إن لم يكن عنده كليات لم يأمن من الخلط في الجزئيات وفي الفروع الأمر الرابع ثبات العلم وقوته ونماؤه فإن من فائدة معرفة القواعد أنها تثبت لطالب العلم العلم وتمكن له في نفسه وتنميه بحيث يزداد العلم ويزداد الفهم وتزداد المعرفة بأبواب العلم وأنواع المسائل والشيخ رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي له عناية بالقواعد له عناية كبيرة بالقواعد وألف فيها مؤلفات عديدة منها هذا الكتاب ومنها كتاب له عظيم للغاية سماه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول جمع فيه ما يزيد على الألف ما بين قائدة وأصل وضابط من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب تلميذه العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى ونظم منظومة في القواعد الفقهية وكتب كتابا في القواعد والفروق والتقاسيم وله في هذا الباب مؤلفات نافعة وهذا كله يزيد في اهتمامنا وعنايتنا بهذا الكتاب المبارك القواعد الحسان من إمام عالم له عناية فائقة بعلم القواعد وله عناية فائقة بتفسير القرآن الكريم وله أيضا امامه في الدين رحمه الله تعالى وغفر له ونبدأ بعون الله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب نعم نعم مقدمة المؤلف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 تعين قارئها ومتاملها على فهم كلام الله والاهتداء به ومخبرها أجل من وصفها فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا اراده ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه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 فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة وكانت حياة العبد ظاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيء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 ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادينا مهتدين بمنه وكرمه اولا يحسن نضيف في أعلى الصفحة فوق المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها ثابتة في النسخه الخطية بخط المؤلف كما في الصفحة العاشرة فهو رحمه الله تعالى بدأ كتابه هذا بالبسملة تاسيا بكتاب الله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه بدأ بالبسملة وحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم شرع في ذكر مقدمة هذا الكتاب وهي تتلخص في بيان أمور ثلاثة الأمر الأول بين رحمه الله تعالى فوائد قواعد التفسير بين فوائد قواعد التفسير وعظم شأنها وحاجة طالب العلم إليها وذكر أنها جليلة المقدار عظيمة النفع تعين قارئها ومتاملها على فهم كلام الله والاهتداء به فهذا الجانب الأول مما بينه رحمه الله تعالى ألا وهو مكانة قواعد التفسير وعظم شأنها وحاجة طالب العلم الماسه إليها. الأمر الثاني مما بينه في هذه المقدمة أهمية علم التفسير، لأن هذه القواعد قواعد تختص بعلم التفسير خاصة، وعرفنا أنه ما من علم إلا وكتب فيه أهل العلم قواعد مختصة به. لكن القواعد التي تختص بعلم التفسير أعظم شأنا وأرفع مكانة لأن شرف العلم من شرف معلومة وليس هناك أعظم ولا أجل من كتاب الله عز وجل ولهذا كانت القواعد المختصة كانت القواعد المختصة بالتفسير أعظم ما يكون في هذا الباب اعني باب القواعد لأن التفسير متعلق بكلام الله عز وجل الذي هو كتاب الهداية والفلاح والسعادة للناس في الدنيا والآخرة كما وضح الشيخ رحمه الله تعالى ذلك وأيضا بين أهمية تدبر القرآن وأن الله عز وجل أمر بتدبر كتابه كما في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقال فلم يتدبروا القول افلا يتدبرون القرآن فأمر بتدبر القرآن وقواعد تفسير القرآن تعين المسلم وطالب العلم على حسن التدبر والفهم لكلام الله سبحانه وتعالى وايضا تعينه إعانة عظيمة على قراءة كتب التفسير وحسن فهمها وضبطها الأمر الثالث مما بينه رحمه الله تعالى في هذه المقدمة بيان منهجه في هذا الكتاب وأنه راع فيه الإيجاز والاختصار الذي يحصل به المقصود راع فيه الإيجاز والاختصار الذي يحصل فيه المقصود فهو كتاب ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل بل هو كتاب متوسط في بابه أتى على مهمات القواعد ونفيس المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم ثم قال آآ آآ لأنه يعني لماذا راعى الإيجاز والاختصار؟ قال لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى مزيد بصف ولهذا يعتني طالب العلم بالقواعد التي يذكرها الشيخ رحمه الله يعتني بفهمها وفهم بعض الأمثلة عليها ثم يجد نفسه بإذن الله وعونه وتوفيقه أنه إذا قرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ومر عليه فروع هذه القاعدة وجزئياتها فهمه واجتمعت له تلك الفروع في قاعدة كلية يستظهرها تجمع له تلك الفروع والجزئيات. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث, وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى اهدى الأمور واقومها إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا قرأوا عشر آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعمل والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والواقع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وادابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته وازدادت بصيرته واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد, قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له المام واهتمام بسيره النبي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 ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها ثم شرع رحمه الله تعالى بذكر القواعد وبدأها بالقاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير في كيفية تلقي التفسير وأشار رحمه الله تعالى إلى أن الناس في كل مطلب يقصدونه وأمر يحتاجونه يتنوعون في طريقة طلبه فمنهم من يطلبه من خلال طريق واضحة وباب بين ومسلك واضح ومنهم من يتخبط وربما اتجه إلى مقصد من طريق يبعده عنه ربما اتجه إلى مقصد من طريق يبعده عن ذلك المقصد وعن نيلا، ولهذا لا أنفع العبد في أي مقصد يطلبه من أن يأتيه من بابه، كما قال الله سبحانه وتعالى وقت البيوت من ابوابها وهذه الآية بمثابة القاعدة العظيمة الجامعة التي تريح العبد من كثير من التخبطات والسير في الأمور على غير نهج ولا وعلى غير طريق ولهذا نبه رحمه الله تعالى أن النافع للعبد في هذا الباب أن يأتيه من بابه وبابه الذي لا أنجع منه ولا أنفع هو ذلك المسلك الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم والنهج المبارك الذي كانوا عليه ولهذا رحمه الله تعالى بدأ هذا الكتاب بربط الناس بطريقة الصحابة ومنهاجهم في فهم القرآن والعناية بالقرآن الكريم وأيضا طريقتهم في تفسير القرآن الكريم والعمل به وهذا هو الباب المبارك الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وقيل أيضا من كان على الاثر فهو على الطريق أي من كان على أثر الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فهو على الطريق السويه والجادة المستقيمة التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى ثم نبه رحمه الله أن هذه القاعدة وهي إتيان الأمور من أبوابها تتأكد في المطالب العظام ولا أعظم من كلام الله عز وجل وفهمه فهما صحيحا ثم شرع في بيان الطريقة في فهم القرآن وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم فقال رحمه الله على الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم ما هي طريقتهم؟ قال فإنهم إذا قرأوا عشر آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل هذه طريقه الصحابة ولهذا روى الحاكم والإمام أحمد وغيرهما عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن مسعود وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقترئون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يتعلموا ما في هذه من العلم والعمل قال فعلمنا العلم والعمل أي جمعوا بين العلم بمعاني القرآن والعمل بالقرآن الكريم فلم يكن حظهم من القرآن مجرد مجرد فلم يكن حظ من القرآن مجرد التلاوة وإقامة الحروف بل إنهم جمعوا بين إقامة الحروف والحدود جمعوا بين فهم المعاني والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى بخلاف من جاء بعدهم واتجهت همته إلى إقامة الحروف دون فهم المعاني ودون العمل بالقرآن الكريم حتى إن بعض الناس يقيموا حروف القرآن إقامة متقنة لكنه يخالف القرآن في عمله وسلوكه وقد أدرك بعض السلف رحمهم الله أناسا من هذا القبيل ودموهم أشد الذم كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال متحدثا عن بعض قراء زمانه وهو من علماء التابعين قال متحدثا عن بعض قراء زمانه قال يقول أحدهم يعني أحد هؤلاء القراء قرأت القرآن كله ولم أسكت منه حرفا يقول أحدهم قرأت القرآن كله فلم اسقط منه حرفا وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل يقول وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل يحفظ القرآن أو يحفظ حروف القرآن حفظا متقنا لكن الأخلاق التي جاءت في القرآن والعبادات التي أمر بها الناس في القرآن في الذي قال فيقول الحسن رحمه الله إذا كانت في القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. إذا كانت في القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس أمثال هؤلاء. ما هؤلاء يقول؟ ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الورعه. فقديما أهل العلم من أئمة السلف ذموا من كان من القراء على هذه الطريقة. معتنيا بحروف القرآن لا يسقط منها حرفا. لكنه لا يقيم حدود القرآن ولا يعمل بالقرآن ربما يكون على عقيدة مخالفة للعقيدة التي في القرآن وربما يكون على سلوك مخالف للسلوك الذي دعا إليه القرآن وربما كان مضيعا للعبادات التي أمر بها في كتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا لا يستغرب أن يكون حافظا للقرآن وينام عن صلاة الفجر بانتظام وينام عن صلاة الفجر بانتظام أين هذا من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل الآمرة بإقامة الصلاة والآمرة بالمحافظة على الصلاة والآمرة بأداء الصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذا الذي يحفظ آيات كثيرة في القرآن أقيم الصلاة هل هو من أهل هذه الآيات إذا كان ليس من أهل إقامة الصلاة بمجرد حفظه لها وإتقانه لحروفها ومخارجها ومدودها إلى غير ذلك لا والله لا يكون الإنسان من أهل الآية من كتاب الله عز وجل إلا إذا جمع بين التلاوة التي هي القراءة والتلاوة التي هي الفهم والتلاوة التي هي العمل وكل ذلكم يعد تلاوة قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال أهل العلم تلاوة القرآن بالقراءة والفهم والعمل حتى العمل يعد تلاوة وشاهد ذلك قول الله سبحانه وتعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها فمتبع القرآن تال للقرآن ومن لا يكون متبعاً للقران لا لا يعد تالياً للقرآن وإن ضبط حروف القرآن وإن ضبط حروف القرآن وألفاظه ولهذا الطريقة الصحيحة والنهج القويم مع كتاب الله تبارك وتعالى هو نهج الصحابة والمسلك الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم كما أوضح ذلك ابن مسعود وغيره كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يفهموا المعاني وحتى أيضا يطبقوا ما فهموه من المعاني. فجمعوا بين العلم والعمل. ولهذا كان بعضهم فيمضي في, في سوره واحدة في حفظ سورة واحدة السنوات. ابن عمر رضي الله عنه مكث في حفظ سورة البقرة. سبع سنوات مكث في حفظ سورة البقرة في سبع سنوات ومن الناس من يحفظ الآن القرآن في أربعة شهور في برامج مكثفه للحفظ لكن هل هذا الحفظ يثمر هل هذا الحفظ يثمر التمر التي يثمرها الطريقة التي كانت عليها, كان عليها الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم والقرآن أنزل ليعمل به يقول الحسن رحمه الله تعالى أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا أصبح العمل مجرد القراءة لكن إقامة الحدود والأوامر واجتناب النواهي في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير من هؤلاء لا يقيم لها وزنا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 ويقوم على إثر قراءتي لهذه الآية هو ويهمز ويلمز فهل هو من أهلها؟ لا لا يكون الإنسان من أهل كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بأن يجمع مع تلاوة القرآن فهمه والعمل به كما كانت على ذلك طريقة الصحابة ونبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى أمر يعينك على تحقيق هذا المقصد ويساعدك على تطبيق هذا المرام ألا وهو أن تستشعر أن هذا القرآن كتاب منزل من رب العالمين كتاب من خالقك وسيدك ومولاك وهو كتاب فيه هدايتك وفلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وليتضح لك الأمر أضرب مثالا لو أنه قدر أن يوم من الأيام جاءك خطاب من زعيم من الزعماء أو رئيس من الرؤساء أو عظيم من العظماء في نفوس الناس لك خطابا بلغة لا تفهمها وقيل خذ هذا خطاب وصلك من فلان العظيم أو الرئيس فلان أو غير ذلك خطاب لك وأنت لا تفهم لغته ماذا ستصنع ماذا ستصنع هل ستركي هذا الخطاب هل ستهمل هذا الخطاب بل ستجد نفسك مضطرا للتنقل من شخص إلى آخر من يعرف هذه اللغة من يفهم هذا الخطاب من يساعدني على كذا حتى تعرف ماذا يريد فما بالنا بين أيدينا خطاب من رب العالمين فيه الهداية وفيه الفلاح وفيه السعادة في الدنيا والآخرة ولا تكون لنا همة في فهمه ولا أيضا تكون لنا همة في العمل به ولهذا قال رحمه الله تعالى ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بمقتضاه بما يقتضيه فإذا سلك المسلم هذا المسلك ثم بدأ يسائل نفسه ويحاسبها كيف انا مع أوامر القرآن كيف أنا مع نواهي القرآن كيف أنا مع إقامة حدود القرآن كيف انا مع مواعظ القرآن يحاسب نفسه هذه المحاسبة تثمر فيه بإذن الله تبارك وتعالى جدا واجتهادا في العناية بكتاب الله تبارك وتعالى كما كان عليه الصحابة الأخيار ومن اتبعهم من السلف الأبرار قال فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته وزادت بصيرته واستغنى بهذه الطريقة عن كثير من التكلفات وبعض كتب التفسير لا تخلو من تكلفات لا حاجة إليها وتطويلات لا حاجة إليها فيستغني عن ذلك كله ويكون حسن الفهم لكلام الله حسن التأثر بمواعظ القرآن وزواجر القرآن أيضا مقيما لحدود كلام الله تبارك وتعالى وبهذه المناسبة أذكر قصة قديمة لما فيها من فائدة ويمفيد جدا للشباب ونافعه أذكر قبل سنوات كنت أدرس في المرحلة المتوسطة فأتاني طالب طالب النبي يحفظ كتاب الله عز وجل وكان في المرحلة الثانية المتوسطة فجأني ومعه أوراق كثيرة مدبسة تزيد على المئتين ورقة مكتوب عليها الأوامر والنواهي في القرآن جمع فلان كاتب اسمه الأوامر والنواهي في القرآن الكريم فمد لي الكتاب وقال هذه الأوراق المجموعة قال أود أن تقرأ لي هذه الأوراق فقلت له ما أفضل لك أن تبدأ من هذا الوقت بالتأليف. التأليف تبدأ به في وقت مرحلة في مرحلة في بعد عندما يتمكن من علوم وتطلع إلى آخره. أما الآن ما أنصحك به. قال أنا لا أؤلف. أنا هكذا يقول لي وهو في المرحلة الثانية المتوسط. أنا أكرمني الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن. وأنا وأنا أقرأ القرآن أجد في القرآن وامر الله يأمرني بها. في الثاني المتوسط يقول أجد في القرآن نوامر يأمرني الله سبحانه وتعالى بها ونواهي ينهاني جل وعلا عنها فعزمت على نفسي أنني كل أمر أجد في القرآن أكتبه في هذه الورقة ثم أجمع بعض الآيات التي فيها هذا الأمر ثم أنقل من تفسير ابن سعدي وتفسير ابن كثير ما يعينني على فهم هذا الأمر حتى اجتمع له أوراق كثيرة فيها أوامر القرآن ونواهي القرآن واجتمع له معها كلام هذين المفسرين عبد الرحمن بن سعد والحافظ بن كثير قصد بذلك أن يفهم هذه الأوامر وهذه النواهي حتى يكون عاملا بما أمره الله سبحانه وتعالى به ومنتهيا عما نهاه الله جل وعلا عنه فمثل هذه المسالك والطرائق التي يجتهد العبد فيها بتدبر القرآن وفهم كلام الله مستعينا بكتب التفسير الواضحة البينة السليمة أيضا من التكلفات أو أيضا المخالفات ومما ينصح به كل مبتدئ كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الذي هو تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى فيقول من سلك هذا المسلك واعتنى هذه العناية وكان عنده حظ من اللغة ونصيب منها وايضا عنده حظ واهتمام بسيرة النبي. عليه الصلاة والسلام وهذا ملحظ جميل وتنبيه عظيم أن يكون عنده عناية بسيره النبي صلى الله عليه وسلم لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن ومعنى ذلك أنه لا يمر بك خلق في القرآن الكريم إلا وقد طبقه النبي عليه الصلاة والسلام على أكمل حال وأرفع درجة نعم قال رحمه الله تعالى ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب وهذه قاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم فمتى راعيت القاعدة السابقة وعرفت ان ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ ليست الألفاظ مقصورة عليها فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟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 ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله قيلا وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح والجهل بذلك أصل الشر والجفاء فمراعاة هذه القاعده أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها واصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها كما قال تعالى ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعده العبره بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب كثير من الايات في القران الكريم لها أسباب خاصة نزلت بمناسبتها ولهذا إذا قرأت في كتب التفسير أو أيضا قرأت على وجه خصوص في ما أفرده بعض أهل العلم في أسباب النزول وهناك مصنفات خاصة في أسباب النزول نزول الآيات تجد أن آيات كثيرة في القرآن الكريم لسببها نزول قصة حصلت نزلت بسببها الآية فمثلا الآيات التي تتعلق بالظهار لنزولها سبب الآيات التي تتعلق باللعان لنزولها سبب الآيات التي تتعلق ببراءة أم المؤمنين عائشه وما, وما ترتب على ذلك من حكم وأحكام لنزولها سبب فتجد آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم لنزولها أسباب وأحيانا يتعدد السبب يكون لنزول الآية سبب واحد او سببين وهذا يعرف بمطالعة كتب التفسير وأيضا مطالعة الكتب المفردة في هذا الباب باب أسباب النزول والقائد هنا أن العبرة بعموم السبب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومعنى ذلك أن لا يقصر حكم الآية على السبب الذي نزلت فيه الآية بل كل ما كان نظيره ومثيلا له يأخذ حكم الآية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه قاعدة عظيمة تشهد لها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة منها ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره في قصة أبي, أبي اليسر رضي الله عنه لما حصل منه مرة أن قبل امرأة وجاء نادما تائبا إلى الرسول جاء نادما وتائبا جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر له امرا فمر اولا بأبي بكر وذكر له حالة فقال أسر على نفسك وتب إلى الله ولم يقنع بذلك فمر بعمر قال أسر على نفسك وتوب إلى الله فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر منه ما حصل فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه بشيء سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه بشيء ثم خاف أبا اليسر رضي الله على نفسه خوفا عظيما حتى قال قلت في نفسي اني من أهل النار ومضى فنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين فقال أدعوني أبل اليسر فدعوه فتلا عليه عليه الصلاة والسلام هذه الآية تلا عليه هذه الآية فقال أبل اليسر أو قال أحد الصحابة يا رسول الله أهي له خاصة؟ لانه هو السبب الآن سبب النزول قال يا رسول الله أهي له خاصة؟ قال لا بل للناس عامة قال, با قال لا بل للناس عامة فإذا العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة هل هذا خاص بأبي اليسر؟ أم هو عام؟ كل مسلم ولهذا نستفيد من عموم هذه الايه الجد والاجتهاد في فعل الطاعات والمحافظة على العبادات ولا سيما الصلاة والاجتهاد في هذا ورعايته والعناية به حتى لو قدر أن الإنسان فرطت نفسه يوما بمعصية أو بذن تكون هذه الحسنات هي له بإذن الله تبارك وتعالى ولهذا الحسنات ماحيه إن الحسنات يذبن السيئات وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإذا هذا شاهد من السنة واضح على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب أيضا شاهد آخر من السنة على ذلك وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن معقل قال حدثني كعب ابن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمل خرج محرما فقمل رأسه ولحيته يعني امتلأ رأس شعره قمل ولحيته امتلأت قملا وأخذ يؤذيه ولهذا جاء في بعض الأحاديث والروايات الأخرى للحديث قال له عليه الصلاة والسلام ايؤذيك هوام رأسك؟ أيؤذيك هوام رأسك؟ لأن القمل آذى ومن المعلوم أن المحرم لا يحلق رأسه حتى يأتي وقت ذلك إما في العمرة بعد الطواف والسعي أو في الحج بعد رمي الجمارة أو في يوم النحر فالشاهد أن كعب رضي الله عنه تأذى من القمل تأذى من القمل فقال له النبي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ودع بالحلاق دعا عليه الصلاة والسلام بالحلاق هو بنفسه طلب صلوات الله وسلامه عليه الحلاق وهذا أيضا من رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه ثم قال له يعني بعد أن حلق رأسه قال هل عندك نسك يعني هل عندك سات تذبحها قال ما أقدر عليه يعني ما أقدر على أن نسك فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صعب لكل مسكينين صعب فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أدم من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ثم كانت للمسلمين عامة ثم كانت للمسلمين عامة إذا هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه في كعب رضي الله عنه خاصة وفي من كان أمره نظير أمر كعب رضي الله عنه فمن أصيب بشعر رأسه واضطر إلى حلقه لا بأس لا بأس ان يحلقه وهو محرم على أن يفدي فدية الأذى وهو مخير بين ثلاث ففدية من صيام أي ثلاثة أيام كما جاءت السنة مفسرة لذلك أو صدقة وهي أطعام ستة مساكين أو ذبح وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة ثدية من صيام أو صدقة أو نسك مخير بين هذه الأمور الثلاثة إذن هذه نزلت في كعب خاصة وهو وقصته كانت سبب نزولها لكنها للناس عامة ولهذا قعد أهل العلم هذه القاعدة العظيمة ألا وهي العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب يأتي هنا سؤال ألا وهو إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما فائدة معرفة السبب ما فائدة معرفة سبب النزول يقول الشيخ رحمه الله تعالى عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ إنما هي أمثلة توضح الألفاظ فتكون أسباب النزول عونا لك على فهم الآية، لا أن تكون أسباب النزول أمرا تقصر عليه يقصر عليه حكم الآية. ولهذا قال: فإنما هي أمثلة توضح الألفاظ ليست الألفاظ مقصورة عليها، ليست مقصورة عليها. وإذا قصرت الألفاظ، ألفاظ الآيات على أسباب النزول عطلت كثير من أحكام. القرآن الكريم عطلت كثير من أحكام القرآن الكريم ومن أعجب ما يقع من بعض الناس وأخطره في هذا الباب أن بعض من بلاهم الله سبحانه وتعالى بالاستغاثات الشركية والعبادات الباطلة والسؤال غير الله ودعاء غير الله والذبح لغير الله بعض هؤلاء الذين بلوا بهذه الأمور إذا تليت عليهم الآيات التي فيها النهي عن الشرك والتحذير منه وبيان سوء عاقبته قالوا هذه نزلت في كفار قريش قالوا هذه نزلت في كفار قريش خاصة فكيف تتلى في حقنا ممن يسأل غير الله أو يستغيث بغير الله والله سبحانه وتعالى يقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الذي يفعل عمل هؤلاء تنطبق عليه الآيات شاء مابا الذي يعمل عمل هؤلاء يذبح لغير الله يستغيث بغير الله يطلب المدد والعون من غير الله تبارك وتعالى تنطبق عليه لأن العبرة بعموم الالفاظ لما يقول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون من مثقال ذرة والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أهي خاصة في كفار قريش؟ أو أن كل من يدعو غير الله سبحانه وتعالى في أي زمان ومكان تتلى هذه الآية في حقه ليزجر عن الشرك وينهى عن الضلال والباطن ولهذا أقول لو عطلت هذه القاعدة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب لعطلت كثير من أحكام القرآن الكريم ولهذا نبه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على أهمية هذه القاعدة وعظيم مكانتها. وأن مراعاتها أكبر عون للعبد على معرفه حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه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 وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا عام بجنس الإنسان فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها كما ان قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات الآية وأمثال ذلك كثير نعم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه الألف واللام التعريف عندما تدخل على الأوصاف الأوصاف مثل المسلمين المؤمنين المحسنين المتقين المتصدقين القانتين الخاشعين هذه كلها أسماء أوصاف وعندما تدخل أيضا على أسماء الأجناس مثل الإنسان والطير الجن الملائكة هذه أسماء اجناس فإذا دخلت التعريف على أسماء الأوصاف أو دخلت على أسماء الأجناس أفادت العموم ثم ينبه أن إفادتها العموم تكون بحسب الأمر الذي دخلت عليه ومثل على ذلك رحمه الله تعالى ببعض الأمثلة ففيما يتعلق بدخول ال التعريف على الأوصاف مثل بقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات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 أسأل الله الكريم رب العرص العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم منهم آم. هذه الآية الكريمة جمعت هذه الأوصاف جمعت هذه الأوصاف العظيمة وكل وصف أدخل عليه أل التعريف المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ثم رتب على ذلك في تمام الآية ثواب أجر الا وهو قوله سبحانه وتعالى اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فما هو حظ الناس من هذا الأجر الا وهو قوله اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما هل المسلمون متساوون في المغفره والاجر هل المؤمنون متساوون في المغفره والأجر هل القانتون متساوون في المغفره والاجر هل الصائمون متفاوتون في المغفرة والأجر؟ هذا السؤال، جوابه يفهم في ضوء هذه القاعدة. ألا وهي أن ال تفيد الاستغراق، فعندما تقرأ إن المسلمين والمسلمات ال تفيد الاستغراق أي تستغرق جميع المعاني التي تحتملها لفظة المسلم أو كلمة مسلم. والف في قوله المؤمنين ايضا تستغرق جميع المعاني التي تحتمل هذه الكلمة والقانتين والصادقين والصائمين الى اخره واذا نظرت الى واقع الناس من حيث التحقيق لهذه المعاني المندرج تحت هذه الاوصاف تجدهم متفاوتون ولهذا كان حظ من الثواب المترتب على هذه الاوصاف المذكور في تمام الايه بحسب حظهم مما استغرقته هذه الأوصاف من معاني يدل عليه دخول ال التعريف على عليها أو على هذه الأوصاف ولهذا قال الشيخ رحمه الله آآ آآ قال رحمه الله بكمال هذه الأوصاف بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم وبنقصها ينقص وبعدمها وبعدمها يفقد هذا نفهمه من دخول ال التي تفيد الاستغراق دخولها على المسلمين وعلى المؤمنين وعلى القانتين وعلى الصادقين مشعره أن هذه الاوصاف مستغرقه لجميع المعاني التي تحتملها هذه الالفاظ ولهذا تحتاج عندما تقرا إن المسلمين أن تقرا حديث كثيرة تعرفك بالإسلام وبمباني الإسلام وبأوصاف أهل الإسلام مثل حديث بني الإسلام على خمس مثل حديث من حسن الإسلام المر تركه ما لا يعنيه مثل حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هل المسلمون في الإسلام على رتبة واحدة؟ لا فإذا قوله إن المسلمين أهل الإسلام متفاوتون في الإسلام واهل الإيمان متفاوتون في الإيمان، أهل القنوط متفاوتون في القنود، أهل الصبر متفاوتون في الصبر، وحظهم من الأجر الذي ختمت به هذه الآية الكريمة بحسب حظ من الأوصاف التي استغرقتها هذه الأسماء، بحسب حظ من الأوصاف التي استغرقتها هذه الأسماء. هذا مثال على أسماء الأوصاف. مثال آخر على أسماء الأجناس الإنسان قال وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا الإنسان هذا اسم جنس يتناول كل بني الإنسان يتناول كل بني الإنسان قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا فإذا عرفنا القاعدة وأن وهي أن ال إذا دخلت على أسماء الأجناس افادت الاستغراق فمعنى ذلك أن كل إنسان هذه صفته إذا مسه الشر إذا مسه الخير كان منوعا وإذا مسه الشر كان جزوعا لا يستثنى من ذلك إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى بقول إلا المصلين والآيات بعدها وذكر أيضا مثال اخر وقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي جنس الإنسان في خسارة وكل إنسان خاسر لأن أل إذا دخلت على اسم الجنس أفادت انسغراك فإذا قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان خاسر جميع الناس خاسرين إلا من استثنهم الله وهم المتصفون بأربع صفات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن سواهم كلهم في خسران يفيدنا ذلك دخول أل على اسم الجنس في قوله إن الإنسان لفي خسر نعم. قال وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى فإن في القرآن منها شيء كثير وهي أجل علوم القرآن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 وأنه لا يشارك الله أحد في معنى, في معنى من معاني الألوهية لا بشر ولا ملك بل هم جميعا متالهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته وانه الملك الذي له جميع معاني الملك وهو الملك الكامل والتصرف النافذ وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام, تحت أحكام ملكه القدرية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 وأنه الرحيم الذي جميع الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخلو بخلوق من إحسانه طرفه عين ووصلت رحمته حيث وصل علمه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه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 وفوق ما يثني عليه عباده نعم. ومن ذا نعم. يسمح الوقت للكلام والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا ينتصر